يهن يرزق ولد ورزق ولدا وهو يحيى فحمل الدعوه بعده ودعا الى ما دعا اليه اب الى ما دعا اليه ابوه عليهم الصلاه والسلام هذه انيات الصالحين انهم يريدون ابناء ابرارا بالدين هذا هو المقصد الذي ينبغي ان يكون عند العبد اذا تزوج فانه يريد اولادا يخرجون من صلبه يخدمون دين الله سبحانه وتعالى كما سمعتم في شان سليمان اراد ان يطوف ب 100 امراه كل امراه منهن تلد ولدا 100 ولد يريد جاهدوا في سبيل الله وبعض الناس تكاثر بالولد لا لجل خدمه الدين ونفع المسلمين ولكن شهوه يريد تكاثر تزوج الواحده والثنتين والثلاث تكاثرا بالاولاد ومباهاتا بها كما كان الجاهليون يصنعون انهم اكثر املاء اموالا واولادا ان اكثر من مالا وولدا هذا ما ينفع الله ان ذرني ومن خنقت وحيده جعلت له مالا امدوده وابنين شهوده هذا يفتخر ببنيه يفتخر بماله يذرني ومن خلقته هذا المدبر البعيد عن الله سبحانه وتعالى الله سيحاسبه وهو يفتخر بماله يفتخر بولده ولكن زكريا وامساله زكريا امنياته ساميه عظيمه وهو اراد ولد من اجل ان يرث النبوه ويرث الدين ويرس الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فيدعو ويسير بما سار عليه ابوه تو انت خير الوالدين خير من ترجع اليك الاملاك بعد فناء الملاك هذا الله سبحانه هو الذي ترجع اليه الاملاك بعد فناء ملاكها قوله فاستجبنا له وعندمن اي استجبنا دعاءه ونداءه وما معنى السين والتاء هنا امم نعم زائده وليست على بابها وهو الطلب كاستغفرت الله اطلب مغفرته بل بمعنى اجبناه فاستجبنا له اجبناه وهذا معلوم في النحو ان استجبنا ياتي بمعنى اجبنا فليس بمعنى الطلب هنا زائدتان ان يفيدان الطلب والاصل فيهما والغالب فيهما ان السين والثاء يدللان على الطلب استغفرت الله طلبت مغفرته استجلبت كذا اي طلبته يعني حصوله لي استنجدت هلان طلبت انقاده وغير ذلك في السين والثاء لكن هنا بمعنى الفعل المجرد اجبناه اجبنا دعاءه وهذا كثير في استجبناه ياتي بمعنى اجبنا فوهب له يحيى عليه الصلاه والسلام ولدا قوله واصلحناه له زوجا على قولين نعم نعم كانت عاقرا لا تلد فصارت تلد ولدا على كبر سن وعقر فيها وعقر فيها وعقر نعم تفضل والثاني انها كانت سيئه الخلق فاصلاحها الله سبحانه وتعالى وصارت من ذوات الخلق الحسن مع زوجها واصبحنا لها له زوجة ففيه احتمالان اصلحنا له زوج كانت عاقرا لا تلد فاصلاحها الله سبحانه وتعالى وصارت تلد وكانها شابه وكانت كبيره في السن طعنت في السن مع ما تعلمون مما ذكر عنها انها كانت عاقرا وصارت تلد وهذه معجزه ايه من ايات الله كبيره في السن وعاقر تلد ولدت هذا النبي الكريم يحيى وقيل اصلحنا له زوجة اي في خلقها وكانت سيئه الخلق فاصلاحها الله له وصارت من دعاه الخلق الحسن الحسنه وصارت جيده الخلق وحسنت الخلق بعد ان كانت سيئته فصارت اخلاقها مرضيه وما أحسنها والله أن تكون الزوجة أخلاقها مرضية هذه الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ولا شك أن هذا من خير متاع الدنيا يسعد الشخص في حياته الدنيا إذا رزق امرأة صالحة يا لها من سعادة تعينه على أمور الدين والدنيا وتصبر عليه صارت زوجته امرأة صالحة اخلاقها جيده بعد ان كانت تتعامل مع على خلاف صاد على ما ذكر اهل التفسير ولا مانع في ازواج الانبياء فانهن غير معصومات ونا يخفى على كثير من طلاب العلم زوجة نوح ولوط وينما العصمه للعصمه للانبياء اما الازواج فلا فقد تاثرنا بالانبياء واستفدنا الخير وقد يعرضنا ولله حكم في ذلك ثم ذكر سبحانه عله احسانه الى انبياءه انهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فهذه الجمله جمله تعلينيه لما قبلها من احسانه سبحانه الى انبياءه فانهم كانوا يبادرون في وجوه الخير خيرات في كل باب من ابواب الخير يبادرون فثبت تقدمهم في الخير واستقرت اقدامهم في الخير وفي اصل الخير فان اذاك جاء بفي ولم يؤتى به الى كما في قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم فجيء بها هنا واما هذا فانهم راسخون في الاصل هذا الشيء وليسوا متجهين اليه بعد ان لم يكن حتى يؤتى اليه بل اقدامهم راسخه ومستقرون في الخير فقال انهم كانوا سارعون في الخيرات هذا شانهم وهذا حالهم استقرارهم وثباتهم في اصل الخير وهذا هو السر كما سمعت في اثار كلمه في على كلمه الى فان كلمه الى تدل على الخروج من الشيء والتوجه اليه وأما كلمة فيه فإن تدل على الاستقرار في الشيء وثبات في الشيء فأُوثرت كلمة فيه على كلمة إلى وأما قوله سارعوا إلى مغفرة من ربكم فإنها تدل على أنهم كانوا خارجين عن أصل الخير وتوجهوا إليه وسارعوا إلى مغفرة توجهوا إلى الخير هذا تركوا هذا الذي هو يضركم توجهوا إلى الخير سارعوا إلى مغفرة من ربكم فإذن هذا هو السر في إيثار كلمة فيه هنا فإذا هذا هو السر في إيثار كلمة فيه هنا على كلمه الى مع ان الموضع موضع الى كما تعلمون سارع الى كذا وهنا قال سارعون في كذا اشار الى ما ذكر paunuhu ta'ala wa yad'unana ragban wa rahaba 'inda man na'am ahsanta khawfan tama'an في رحمه الله سبحانه وتعالى يدعوننا رغبا ورهبا يتضرعون الينا في حال الرخاء وفي حال الشده يدعوننا رغبا ورهبا وهذا كما سمعت خلاف ما عليه تلك المراه التي تذكر بالتصوف وهي رابعه فانها عبدت الله للمحبه فقط لا للخوف من ناره ولا للطمع في جنته هذا كلام باطل اذا كان الانبياء الله يصفهم بهذا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا تضرعون الينا في حال الرخاء وفي حال الشده وخائفين راهبين وراغبين عليهم الصلاه والسلام هذه المقوله باطله انني ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولكن لمحبته فرابعه مختلف فيها فمنهم من يذكرها بالثناء الحسن وبالزهد لكن هذا زلل منها هذا خطا ومنهم من يتكلم فيها بشده حتى قالوا بانها زنديقه الله اعلم بسيرتها الذي يذكره الذهبي وغيره جيده حيث الصلاح والاقبال على الله حتى بعض السلف كان يثني عليها سفيان وغير سفيان في زمنها فإن كانت مرأة صالحة فأجزل منها رحمها الله قوله وكانوا لنا خاشعين فضل نعم متواضعين أحسنت مخبتين لنا متضرعين أذل لا كانوا لنا خاشعين أذل لا متواضعين متضرعين مخبتين هذا الشأن الصالحين اهم التعاضع اهل الرغبه ورهبه اهل الطمع واهل ذل الله وانكسار منه سبحانه وخضوع هذه حقيقه العبوديه بسار وخضوع وذل له سبحانه وتعالى اما الفرعنه فيخلاف هذا فرعنه الدعاء الرومبيه والترفع والدعاء انه هي والبطش بالناس وغير ذانفه التكبر على الله جل وعلا اما عباد الله الصالحين فهذا شأنهم واما عباد الله الصالحون فهذا شأنهم هذا اخر ما كان الخنام عليه فيما يتعمق في هاتين الايتين زكريا اذ ناداهنا قوله وكانوا لنا خاشعين انتهينا من قصه زكريا عليه الصلاه والسلام وما يتعلق بها واختصرت هنا وذكرت في مواضع أخرى أيضا من كتاب الله وهكذا تقدمت معنا قصص أخرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام تُدِي أبي نوح ثُنِّي أبي إبراهيم وهكذا نوط وهكذا أيضا يعقوب إسحاق أولاد إبراهيم إسماعيل وهذه قصة الزكرية مع ولده يحيى عليهم الصلاة والسلام ان الله رزقه ولدا وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجها ثم ذكر الله سبحانه قصه مريم مع ولدها فقال قوله تعالى والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فانا كفران لسعيه وان له كاتبون وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون تقدم معنا ذكر شيء من قصص الانبياء ذكر 10 سبحانه وتعالى وهذا اخرهم عيسى عليه الصلاه والسلام فانا والتي احصنت فرجها وهو يريد مريم عليها الصلاه والسلام بنت عمران فانها احصنت فرجها من الحرام وهي امراه عفيفه اثنى الله سبحانه وتعالى عليها بالعفه فعفت فرجها وامتنعت من الفاحشه بل ايضا كذلك حتى مما هو يحل لها فانه لم يمسها بشر رضي الله تعالى عنها فعفت فرجها من الحرام ومن الحلال أيضا باعتبار أنها لم يمسها بشر من البشر يمس هذه المرأة أكرمها الله بهذه الكرامة وأخرج من صلبها ولدا بارا كريما وهو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام فذكر هنا والتي أحصنت فرجها وتقدم معنا والتي أحصنت فرجها وما يتعلق بقوله في التقدير أي واذكر خبر واذكر التي احصنت فرجها وهي مريم عليها الصلاه والسلام من الحيثيه السابقه الذكر انها لم يمسها بشر لا من جهه الحلال ولا من جهه الحرام وهذا فيه ثناء على المراه العفيفه من حيث الفاحشه انها بعيده عن الفواحش بعيده عن الريب وممتنعه عن الزنا وعما لا يجوز ان يفعل فاتنى الله سبحانه وتعالى عليها بهذا الثناء الجميل التي احصنت فرجها وهي هذه المراه الكريمه عليه الصلاه والسلام وذكرها هنا سبحانه مع انها ليست بنبيه ذكرها مع الانبياء من اجل ولدها وهو عيسى عليه الصلاه والسلام وان هذه السوره تسمى بسوره الانبياء والانقصص التي نحن بصدد ذكرها هي قصص الانبياء ولكن ذكرت هذه المراه الكريمه هذه المراه العفيفه لما ذكر من العله ان المقصود بذلك الولد وهو عيسى عليه الصلاه والسلام فذكرت اولا الام ثم ذكر الولد بعدها ومناسبه ذكر قصه مريم عليها الصلاه والسلام بعد قصه زكريا مع يحيى الظاهره فان يحيى رجل كبير شيخ ما مثله يلد له يولد له وهكذا زوجته عاقر مع كبر سن ما مثلها يولد لها فخرج عن العادة المعلومة أن مثل من طعن في السن مثل زكريا لا يولد لها وهكذا هذه المرأة العاقر الكبيرة أيضا في السن لا يولد لها فهم خرجوا عن العادة ومع ذلك استولد الله منهم ما ذكر واخرج من أصلابهم من ذكر عليه الصلاة والسلام كانت مناسبه ذكر قصه مريم بعد ذلك كالتوقئه لما هو اعظم مما ربما يستغربه الناس من شان زكريا ويحيى فهذا اعظم في المعجزه وهذا اظهر واظهر في هذا هذا الشان العظيم ان الله سبحانه وتعالى اخرج من مريم ولدا كريما وهو عيسى من غير زوج لها جعلنا لها ولدا وليس لها زوج هذه لا شك انها اعظم ايه اعظم من الايات المتقدمه في استيلاد او في كون زكريا يولد له وهكذا في كون زوجته يولد لها مع ان عاقر ويكون بينهما يحيى عليه الصلاه والسلام او منه يحيى عليه الصلاه والسلام هذه قصه عظيمه ونشك وشانه عظيم لكن اعظم من ذلك مريم عليه الصلاه والسلام فان الله جل وعلا جعلها تلد من غير زوج من غير ان يمسها بشر كما اخبر الله سبحانه وتعالى عنها فتمثل لها بشرا سويه قالت اني اعوذ بك او اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا انا ما نحول هذا وبعيد عن هذا الفاحش فاعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا بعد عني وانصرف ان كنت من اهل التقوى ولكن جاء للغرض ان الله امره ان ينفق في او ان ينفخ فيها من روحه وفي كمها فحصل ما حصل بعد ذلك من المعجزات العظيمه واستيلاد عيسى عليه الصلاه والسلام الشاهد من هذا ان هذه خاتمه قصص الانبياء التي ذكرت في هذه السوره لكن 10 انبياء واخرهم عيسى عليه الصلاه والسلام وقصته عظيمه وعجيبه وفيه من المعجزات الباهره ما فيه وفيه من الايات واضحه والدلاله الواضحه على خروجه عن الاصل ما فيه فهو ولد من غير والد ولدا من امراه فقط وما فيه والد له عليه الصلاه والسلام حتى الغز من الغز يا رب مولود وليس له اب وذي ولد ولم يلده ابواني فالغز من الغز بعيسى وادم عليه الصلاه والسلام فالذي ليس له والد عيسى وذي ولد ولم يلد له ابوان ادم عليه الصلاه والسلام وهو ولد وليس له ابوان وعيسى ولد وليس له والد هذه لا شك انها معجزه ظاهره ودلاله واضحه على قدره الله سبحانه وتعالى انما امره الى اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فاراد عيسى ان يولد من غير والد هو ولد ولد واراد ايضا يحيى ان يولد مع كبر الابوين وهكذا ايضا مع خلاف العاده المعلومه في من بلغ هذا السن ومن كانت امراه عاقره والله سبحانه وتعالى جعل ما جعل فله الامر جل وعلا وهو على كل شيء قدير والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها اي نفخ جبريل عليه الصلاه والسلام فهذا على تاكيد مضاف فنفخنا فيها اي فنفخا فيها جبريل عليه الصلاه والسلام فحذف هذا الكا او حذف ما ذكر نفخ فيها روحنا وهو جبريل والكلام واضح كما هو معلوم فنفخنا فيها من روحنا وهو عيسى عن طريق جبريل فان جبريل نفخ في قمها ودرعها فحصل ما حصل بتدبير الله سبحانه وتعالى فالنافخ هو جبريل والمنفوخ في فرجها او في قمها هو عيسى عليه الصلاه والسلام فنفخنا فيها من روحنا عيسى والنافخ جبريل ارسله الله سبحانه وتعالى نفخ في درعها فخرج ما خرج وحصل ما حصل وليس الروح من صفات الله فنفخنا فيها من روحنا وليست هذه اضافه صفه الى موصوف بل اضافه مخلوق الى خالق اضافه تشريف واضافه مملوك الى مالك فهو من باب الاضافه التشريفيه كما هو معلوم وليس من باب اضافه الصفه الى المنصوف فانه ليس من صفات الله سبحانه وتعالى الروح وانما من صفاته النفس جل وعلا التي بمعنى الذات كما تقدم معكم كلام شيخ الاسلام فان اهل السنه يثبتون النفس التي ترادف الذات ونيثبتون نفسا صفه من صفات الذات وانما هي صفه باعتبار الذات او بمعنى الذات وترادف الذات وليس الصفات من صفات الذات كالعلم وك ايضا القدره كالسمع والبصر فهذه صفات من صفات الذات واما النفس تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وايضا كذلك رضا نفسه عدد خلقه ومداد كلماته وزنه عرشه رضا نفسه رضا ذاته ولكننا نثبت مثل هذه المترادفات فنثبت النفس ونثبت الذات كما نثبت المجئ ونثبت الاتيان نثبت لله سبحانه وتعالى النفس كما جاءت النصوص لكنها ليست صفه من صفات الذات وانما هي الذات نفسها ونثبت المجيء ونثبت ايضا الاتيان وهو من صفات من صفات الذات واما النفس فهي ترادف الذات الصفه التي لها او الذات التي لها الصفات واما الايه هذه فلا يقال فيها انها من ايات الصفات ابدا فنفخنا فيها من روحنا أي نفخنا فيها عيسى عليه الصلاة والسلام أو نفخنا فيها من روحين نفخ الملك الذي أرسلناه نفخ فيها وهو جبريل عليه الصلاة والسلام وجعلناها وابنها آية للعالمين أي للإنس و للجن و للملائكة جعلنا هذه أي جعلنا مريم وجعلنا ولدها آية من الآيات العظيمة بالاعتبار الذي ذكر انها ولدت من غير زوج ومن غير ان يمسها بشر فهذه لا شك ايه من ايات الله سبحانه وتعالى جعلها الله للناس فهي ايه ولدها ايه ولكن جمعهما مع بعض باعتبار ان الحان واحد ان الحان واحد فجمع الضمير وجعلناها وابنها ايه للعالمين وان الله ايه وولده ايضا كذلك ايه من ايات الله جل وعلا لكن الحال واحد فهي وابنها آية واحدة لأن الحال كما تقدم إذا كان الضمير الذي يرجع إلى شيئين متحدين فلا باس أن يجمع ولا باس أن يجعل كأن الشيء واحد وإلا هذا شيء وهذا شيء آخر والله ورسوله أحقه أن يرضوه ولم يقل الله ورسوله حق أن يرضوهما وإنما قال الله ورسوله أحق أن يرضوه لأن الشأن واحد فإن رضا الله سبحانه وتعالى رضا لرسوله او رضا الله ارضاء لرسوله وان رضا الرسول ارضاء لله سبحانه وتعالى فجمع الضمير باعتبار ان الشان واحد والحال واحد وهناك ذلك ولم يقل ايتين وجعلناه وابنها ايتين للعالمين بل ايه واحده لان الحال واحد والشان واحد واذا كان كذلك فلا باس بافراد الضمير كما في الايه التي تقدمت ذكرها والله ورسوله احق ان يرضوه ولم يقل يرضوهما فهذه قصه مريم مع ولدها ولماذا ذكرت مريم مع انها ليست بنبيه ذكرت مع الانبياء ونحن في قصص الانبياء والسوره سميت بسوره الانبياء امم نعم احسنت لاجل ابنها عيسى عليه الصلاه والسلام هذا هو السبب في ذكر مريم هنا لان المقصود عيسى وأيضاً كذلك لكونها آية عظيمة ومعجزة باهرة ذكرت هنا وإلا كما ذكر بعض أهل العلم أنها ذكرت هنا مع الأنبياء وإن لم تكن منهم لأجل ذكر عيسى وهكذا أيضاً نقول لي ما في ذكر قصتها من الشيء العظيم والعجيب فيها يعني شان عظيم وهي قصة عظيمة ومعجزة عظيمة فذكرت ومن اجل ولدها ومن اجل ايضا كذلك ما ذكر فيها من الامر العظيم قال رحمه الله ان هذه امتكم امه واحده انتهينا من القصص المقصوده ثم انتقلنا الى ان الامم امه واحده وعلى ملة واحده وعلى دين واحد وان اختلفت انبياؤها فقال الله ان هذه امتكم امه واحده والمقصود من امه هنا الدين والمله المقصود بها الدين والمله ان وجدنا اباءنا على امه اي على دين وعلى مله وان على اثارهم مهتدون فالمقصود بقوله ان هذه امتكم امه واحده اي ان دينكم دين واحد وملتكم مله واحده لا تختلف وانبياؤكم جميع الامم المتقدمه دعوتهم واحده وهي الدعوه الى التوحيد ان معشر الانبياء اولاد علات ديننا واحد ان معشر الانبياء اولاد علات ديننا واحد اي ابونا واحد وهو ادم وديننا واحد وامهاتنا شتات متفرقه واما الدين فهو شيء واحد وهم يدعون الى توحيد الله سبحانه وتعالى فالمقصود من دعوتي عباده الله وحده لا شريك له فقال الله لنا ان هذه امتكم امه واحده دينكم دين واحد لا يختلف ابدا كلكم على مله واحده مله التوحيد وان اختلفت الشرايع وبعض الشرايع وام الدين الذي دعا اليه الانبياء قاطبه هو دين التوحيد دين افراد الله سبحانه بالعبوديه والالهيه كلهم دعوا الى هذه الدعوه فلا يختلف دين الانبياء كما سمعت في الحديث ان معشر الانبياء اولاد علات او علات اولاد علات ديننا واحد ان هذه امتتكم امه واحده عندما نسال سؤالا نحويا ما يعرب امه واحده انت مين انت عندما تفضل ها كيف بدل بدل منصوب من مرفوع ولا يجوز بدل منصوب من مرفوع اا لا آه عندك حال احسنده امه منفرده ان هذه امتكم امه واحده حال احسنت من امه وليس بدلا ولا مفعولا مطلقا ولا تمييزا بل حال من امه ان هذه امتكم امه واحده امه منفرده حال كونها امه واحده لا تختلف في دعوتها الى توحيد الله لا تختلف في عبادتها لله سبحانه وتعالى فان الذين كان قال بعده وانا ربكم فاعبدون هذه امه واحده وانبياؤكم دعوتهم واحده وانا ربكم فاعبدون وارسلتم لهذا المعنى ولكن حصل بعد ذلك ما قال وتتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون وان امتكم امه واحده لا داعي للتفرق ولا داعي الاختلاف وكلكم مامرون بعباده الله سبحانه وانبياؤكم مرسلون مامرون بذلك ومامرون بدعوتكم الى هذا الى توحيده وان عبادته فلماذا تتقطع امركم بينكم ويحصن الخلاف بينكم وربكم واحد وامتكم واحده فلما هذا الخلاف لكن الامه تفرقت وتتقطعت ونس الله العافيه فمنهم من استقر على عباده ربه جل وعلا وهذا هو الناجي ومنهم من تفرق وسلك الطرق المتشعبه المختلفه فعبد غير الله سبحانه وتعالى ومنهم من انحرف بالمعاصي وتتقطع امرهم بينهم اي صاروا فرقا واوزاعا في الدين فتفرقوا في هذا الدين كما يقال حتى صاروا كنقطع المتفرقه فتتقطع امرهم في الايه الاخرى تتقطع امرهم بينهم سورا كل حزم بما لديهم فرحون وهنا يقول وتتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون هاولاء المتقطعون كلهم سيرجعون الينا سواء كان من زاغ أو من ثبت على الخير الذي هو عليه وما جاءت به الأنبياء كلهم سيعودون إلينا ويؤوبون إلينا ويرجعون إلينا وسنجازي الكل فالمحسن يجاز على إحسانه والمسيء يجاز على إساءته كل إلينا راجعون هؤلاء المتقطعون الذين تقطعوا أمرهم راجعون إلينا سنجازيهم بأعمالهم قال رحمه الله قوله تعالى والتي أحصنت فرجها حفظت من الحرام واراد مريم بنت عمران هذا سنا كما تقدم على النساء العفيفات ومن حام حولهن ورماهن بما ليس فيهن فالله توعده بالحد حد المفتري على هؤلاء العفيفات قال فنفخنا فيها من روحنا اي امرنا جبرين هل الروح من صفات الله الله يقول من روحنا ليست من صفاته فما هو الذي من صفاته النفس هل هي صفه من صفات الذات ام هي الذات نفسها هذه النفس التي نثمتها عبد العزيز نعم الذات نفسه على ما قرره شيخ الاسلام ومنهم من يقول هي صفه زائده على الذات كالعلم وغير ذلك والصيام هذا انها نفس الذات ومرادفه للذات وليست صفه من صفات الذات بل هي الذات نفسها النفس هذا تقرير شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى وفي غيره واظن هو قول اكثر اهل العلم ان النفس بمعنى الذات هو ليس الصفه من صفات الذات قال رحمه الله قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا اي امرنا جبريل حتى نفخ في جيب درعها درعها, درعها في جيب درعها واحدثنا بذلك النفخه المسيحه في بطنها واضاف الروح اليه تشريفا لعيسى فاذا اضافه المخلوق الى خالق مملوك لا مالك وليست اضافه صفه الى منصوب واضاف الروح اليه تشريفا لعيسى عليه السلام قوله وجعلناها وجعلناها وابنها ايه للعالمين لماذا لم يقل ايتين ان الشان واحد تذكر نظيرا لهذا في الإفراد نعم الله ورسوله أحق أن يرضوه لأن إرضاء الله إرضاء رسوله وإرضاء الرسول إرضاء لله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهي واحدة طاعة واحدة قال قوله تعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين أي دلالة على كمال قدرتنا على خلق ولد من غير أبن وَلَمْ يَقُنْ آيَتَيْنِ وَهُمَا آيَتَانِ لِأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ وَجَعَلْنَا شَأْنَهُمَا وَأَمْرَهُمَا آيَةٌ لِمَا ذُكِرَ وَالْآيَةُ أَيْضًا الْأُخْرَى تُجْعَلُ هُنَا لِأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ وَجَعَلْنَا شَأْنَهُمَا وَأَمْرَهُمَا آيَةٌ وَلِأَنَّ الْآيَةَ كَانَتْ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَنَّهَا أَتَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ فَحْنٍ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ مِلَّتُكُمْ وَدِينُكُمْ ما هو الدليل على ان الامه يراد بها المله والدين ان وجدنا اباءنا على امه اي على ملته وعلى دينه ان على اثارهم مهتدون ومقتدون ايه اخرى احسنت فالمقصود من امه هنا الدين والمله قوله عن زوجنا له اطلاقات اخرى تاتي معنى الزمن والذكر بعد امه اي بعد زمن قوله عز وجل ان هذه امتكم اي ملتكم ودينكم امه واحده اي دينا واحدا وهو الاسلام فابطل ما سوى الاسلام من الاديان واصل الامه الجماعه التي هي على مقصد واحد فجعلت الشريعه امه وجعلت الشريعه امه واحده لاجتماع اهلها فجعلت الشريعه فجعلت الشريعه امه واحده لاجتماع اهلها على مقصد واحد ونصم امه على القطعي يجوز وعلى الحال ايضا كذلك فان هذه امتكم اعني امه واحده ان هذه امتكم منفرده امه واحده منفرده انظرنا المسنين الحرمي هل هناك غير هذين الوجهين فجعلت الشريعه امه واحده لاجتماع اهلها على مقصد واحد ونصب امه ونصب امه على القطع ونصب امه على الانقطاع وانا ربكم فاعبدون اي هذا يتفرع عما تقدم اذا كانت الامه امه واحده والدين دين واحد والذي انزل الرسل بهذا الدين هو الله سبحانه وتعالى فلا يشرك معه احد ويفرض في العباده وانا ربكم فاعبدون فهذا كالتفريع على ما تقدم فان امه هم واحد الدين دين واحد فلماذا تكونوا اوزاعا وتتفرقون في هذا الدين والذي انزل الرسل او ارسل الرسل وانزل الكتب هو الله سبحانه وتعالى فاذا هو صاحب هذا الدين فيعبد ولا يعبد معه غيره وانا ربكم فاعبدوا قال رحمه الله قوله تعالى وتغطعوا امرهم بينهم اي اختلفوا في الدين وصاروا فرقا واحزاب هذا والله الذي يفت في عضد الامه الان هذا التفرق والاختلاف والتشرذم والشحناء والبغضاء والله قد نهاهم عن هذا اشد النهي فإن هذا شان المشركين وشان المنحرفين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فريحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لس منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم إليهم أرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون هذه فرق الطوائف اتقدم معكم في الزهد لا لان حديث وان رسول الله امر بالاجتماع عليكم بالجماعه اياكم والفرقه عليكم بالجماعه واياكم والفرقه هذا الذي اضعف الامه ولا تنازعوا فتفشنوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ضعفت الامه بسبب الفرقه التي بينهم بسبب الخلاف الذي بينهم فالخلاف كما قال ابن مسعود شر الخلاف شر ما فيه خير أبدا الخلاف شر كل ما تحتويه كلمة شر من المعنى الذي هو تدل عليه يدخل تحتها الخلاف شر ما فيه أحد يقول الخلاف خير أبدا وخلاف أمة رحمة هذا ما هو صحيح خلاف أمة محمد شر إلا ما كان من الخلاف الفقهي الذي فيه السعى ومما تجادبه الأدلة فهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ان يختلف اخ اختلاف افهام في النص هذا من رحمه الله اما اختلاف العقائد واختلاف العبادات هذا لا يجوز واحداث في الدين ما يحدث من البدع هذا حرام اياكم ومحدثات الامور اما انه يختلف في النص يفهم منه هذا ويفهم منه هذا والنص يحتمل هذا وهذا والمعاني متداخنه فيه ربما هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ان انه لم يضيق عليهم واما ما يهدف اليه اهل الاهواء من خلاف او من اختلاف امه محمد رحمه من اجل ان يتسع في الخلاف ويزداد الخرق على الراعع فهذا حرام قوله امه واحده العامه على رفع امتكم خبرا لانه ونصب امه واحده على الحال ونصب امه واحده عن الحال وقيل عن البدل من هذه جيد ايضا الذي قال الاخ عن البدل من هذه فهو منصوب وقيل عن بدل من هذه فيكون قد فصل بالخبر بين البدل والمبدل منه نحو ان زيدا قائم اخاك هذا خلاف الاصل خلاف الاصل الفصل بين البدل وبين المبدل منه ان زيدا قائم اخاك وهنا ان هذه امتكم امه واحده بدل من هذه المنصوب الذي في محل نصب فعندنا الان الحانيه امه واحده منفرد وهذا الذي رجحه كثير من النحاه الحال واقتصر بعضهم عليه وعندنا الوجه الاخر وهو البدنيه مع وجود الفصل بالخبر ان هذه امتكم امه واحده فهذا جائز ما فيه مانع لان الخبر ليس اجنبي عن المبتدا فالمبتدا عامل في الخبر وقرا الحسن امتكم بالنصب على البدل من هذه او عطف بيان وقراه هو وابن ابي اسحاق والاشعث العقيني العقيني وابو حي وابن ابي عبله وهارون عن ابي عمرو امتكم امه واحده برفع الثلاث على ان تكون امتكم خبر انكما تقدموا امه واحده بدل منها بدل نكره من معرفه وهذا جائز او تكون امه واحده خبر مبتدا محذوف ولم يذكر القطع لم يذكر الانقطع الذي ذكره الامام هنا رحمه الله تعالى وانما ذكر البدنيه على النصب وهي القراءه السبعيه وذكر ايضا الحاليه امتكم امه واحده حال او بدل والبدل عليه انفصل بين البدل ومبدل منه وهو سائر لان الفاصل ليس باجنبي عن المبتدا فهو خبر والمبتدا عامل في الخبر باعتبار قد دخل الناسخ قال رحمه الله قوله تعالى وتغطع امرهم بينهم اي اختلفوا في الدين فصاروا فرقا واحزابا قال الكلمي فرقوا دينهم بينهم صلى الله العافيه يلعن بعضهم بعضا وهذه نتائج واثار التفرق السيء يلعن بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا وربما بغى بعضهم على بعض فقتل بعضهم بعضا انظروا الى ما يحصل من الدواعش ومن غيرهم من الفرق المنحرفه كيف يقتلون اهل السنه ويقتلون هؤلاء الصالحاء الابرياء ويتقربون بقتله من الله يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الايمان كله بقوم سب واتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون صار يبغي بعضهم على بعض الى ان انال الامر الى القتل لا التحزيب ولا التبديع ولا التفسيق إلى القتل صلى الله عليه وسلم هذه فرق ظالة تغطعت ومن ثبت على الخير ثبت ونبت وآت ثماره طيبة للناس وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال هم من أنا عليه اليوم وأصحابي هذه الطائفة المنصوره والفرقه الناجيه ولا فرق بين الطائفه وبين الفرقه خلاف للسلمان العوده فانه يفرق بين الطائفه وبين الفرقه فهي واحده فرقه وطائفه جاءت من احاديث هذا وهذا فهي واحده ناجيه انتهينا مما يتعلق بهذه الايه في الاخير يقول فنجزيهم باعمالهم كل الينا راجعون فنجزيهم باعمالهم الحمد لله فعندما نساله ما مناسبه ذكر قصه مريم مع ولدها بعد قصه زكريا مع زوجته نعم ان هذه اعظم معجزه من الاولى تلك معجزه وخروج عن العاده وهذه اعظم معجزه وخروج عن العاده ولد من غير والد هذا عجب فعندما نسال عن اللغز الذي يلغز به بعض الناس يا رب مولود وليس له اب وذي ولد ولم يلده ابوان فمن المولود الذي ليس له اب ومن المولود الذي ليس له ابوان نعم عيسى ليس له والد والمولود الذي ليس له ابوان ادم عليه الصلاه والسلام احسنت وقد زارنا في هذا اليوم اخوان فضلاء من اهل عدن حفظه الله تعالى وعدن وما درت ما عدن كما تقدم معنى تقربها العين وتقرب شبابها في هذه الايام وبيقبان الشباب على الخير وعلى السنه وعلى العلم وعلى الهدي النبوي وعلى الحرص والتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاولى الشباب يجب الحفاظ عليهم والله والعنايه بهم اكثر واكثر فانهم سينفعون الدين فيما بعد وستقرب بهم العين وسيكونوا خداما لدين الله سبحانه ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا والله مما يدخل السرور علينا والحبور ومما نفرح به اذ نجد اقبالا عظيما في بلاد عدن التي تعرفون المدنيه وما تفعل المدنيه في الشباب بل في النساء وفي الكبار وفي الصغار من التغيرات ومع ذلك الله حافظ دينه وحافظ رجال الدين وحافظ هؤنا الشباب الذين اغمنوا عليه ومن اغمن على الله ما عن اغمن الله عليه درعنا او من اغمن اتى الله هروله او من اتى الله يمشي اتاه هروله ومن اغمن شبرا اغمن الله عليه ما عن الحديد فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذا ال وناسيهم يقبلون على السنه ما هو على البدع وعلى الفرقه المنحرفه والطائفه المنحرفه من مقبلون بقلبهم وقالبهم على هذا الخير الذي هو, هو الذي هو ينفع الناس واما ما سواه والله ما هو الا الشوق وان قداد وما هو الا التعب وما هو الا الشقاء والعناء الذي يحصل الامه بسببه فانا تفرح بالشباب اذا اقبلوا على شيء من الانحرافات التي عند الاخوان المسلمين او عند اصحاب الجمعيات والله لن يبقوا على ذاك الحال خير من ان ينتقلوا الى هؤلاء المنحرفين فما ترى منهم الامه الا الويلات وما يخدمون الامه ابدا بل تجدهم يشحنونهم على المسلمين وانهم كفار وانهم عندهم معاصي وانه انهم يشحنونهم على الحكام الى اخر ذلك حتى يفجرونهم بعد ذلك فما نفرح انهم يقبلوا على جمعيات ولا يقبل على هذه الطوائف المنحرفة من القاعدة والدواعش والإخان المسلمين وغير ذلك من المنحرفين نفرح إذا أقبلوا على السنة وأقبلوا على الهدوء والسكينة وأقبلوا على نفع أنفسهم ونفع المسلمين بلاد عدن أيام هذه مزدهرة بالخير مزدهرة بالسنة والمساجد معمورة بروادها ومعمورة برجال السنة ومعموره بالدروس والمحاضرات والوعظ والتوجيه والارشاد والنفع للمسلمين خطابات جميله اكثر من 100 مسجد في عدن هذا خير يا عباد الله ما كان لنا الا نحو 3 4 ان وجدت مساجد والان اكثر من 100 مسجد في بلاد عدن وكنت قبله قلت تاتي المحاضره في الدور على الاخ في مسجده معنا 3 اشهر فاذا بالشيخ من حالفه يقول ايش 3 اشهر قصرت ناتي بعد سنه بعد سنة تدور عليه في السنة تأتيه مرة واحدة في الأسبوع فلا إله إلا الله ما أجمل هذا هم أحسنه فمرحبا بضيوفنا أهل عدن حياهم الله ومعهم أخونا الشيخ منصور العدن حفظه الله وهم زملائنهم من سبغنا في العلم أتينا وهو في تلك الدار وعلى ذلك الخير والسخينة والهدوء والأدب والأخلاق الطيبة وهو سبق إلى ذلك الخير ودرس عند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وهنا كان اخونا ماجد البطاطي وغيرهم ممن جاء معهم ممن لا اعرفه وان كان من اخواننا الدعاة وانما خبرت باذن الرجلين فحيّاهم الله جميعا واهلا وسهلا بهم ام محاضره ان شاء الله بين مغرب وعشاء لهم سبحانك اللهم نحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك